يَاعْتَبِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ يَاعْتَبِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَّا تَعْتَبِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ ضَلَّ بَنَا اللَّهُ مِن أَخْبَارِكُمْ قُل لَّا تَعْتَبِرُوا لَن وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاحْكُمُونَا بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ, فأعرضوا عنهم إِنَّهُمْ رِجْسٌ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جزاء بما كانوا يظنون وما اووا غير جهنم جزاءا بما كانوا يكتبون يحلفون لكم يحلفون لكم لترضوا عنهم فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله وأجدر أن لا يعلموا حدود اللَّهُ أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما يَا رَبِّ اصْنَعْ لِي دَوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ كَنِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ واليوم الآخر ويتخذ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وطلوات الرسول ألا إنها قربة لهم ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم ان الله غفور رحيم